ناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا